وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أنؤمن كَمَا آمَنَ السُّفَهَةُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذي لَمْ يُقَبِّلْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاءَ بِناءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ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 أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 بَعُوضَةً فَمَا فَمْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ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 قال يا ادم انبئهم بِأَسْمَائِهِمْ فلمما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وأعلم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وَكُلَا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا, ولا تكونوا أول كَافِرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب أ تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا, ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 فدع لنا ربك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق وَفُومِهَا من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ولقد علمت الذين اعتدوا بكم في السبت فقلنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها لك على ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ نُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله هو مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها تبارك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي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 قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحججكم ليحججكم به عند ربكم أ فلا تعقلون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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتامى والمساكين وقولو وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا دفادوهم وهو محرم عليكم إخراجوهم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 فَبَاءُوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا, قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وَهُوَ الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم نوسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميفاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا, خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه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 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم, كأنهم لا يعلمون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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من طبل؟ ومن يتبدر الكفر بالإيمان ومن يتبدر الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السبيل.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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَارُونَ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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق يعقل والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم لا؟ ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله؟ ومن الله بغافل ومن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كذبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 قد نرأت قلبا وجهك في السماء، فلنوّل أنك قبلة ترضىها، فوّل وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فوّلو جوّكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله.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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه استعينوا بالصبر والصلاه استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين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 ولا نبلع أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأموز والثمرات وبشر الصابرين.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 الصفاء والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَاءكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلاَعِنُ إلا الذين تابوا وصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وما توهم كفار اولئك عليهم لَعْنَةُ الله عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لا ايات لقوم يعتلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله والذين امنوا اشد حبا لله والذين امنوا اشد حبا لل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا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 الله أعمالهم حسرات عليهم أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار يا أيها الناس كل مما في الأرض حلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا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 ومثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِيقُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره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 وابن السبيل والسايلين في الرقاب وَأَقَامَ الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ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 فَمَنْخَافَ خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, كتب عليكم الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ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 قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى, ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فما كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدي.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 ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرًا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 واتقوا الله واعلموا واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللت من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمم تواحدة فبعث الله النبئ فبعث الله النبئين مبشرين ومؤذنين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو آذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نسائكم حرث لكم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 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن الطَّلَاقَ الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اطَّلَاقُوا مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ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 فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ومن يتعد حدود الله فؤلاء هم الظالمون فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أي تراجع إن ظنّ إن ظنّ أي يقي حدود الله وتلك حدود الله يبينها يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزءا واذكروا نعمه الله عليكم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 فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا, واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حَقًّا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِمَّا مَرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَرِيكُم بِنَهَرٍ فمن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْلَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفْ إلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِعَدْه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله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 قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَارُهُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ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 أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاع والكافرون هم الظالمون.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 وَاظْرِ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَاظْرِ إلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزَاءً ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُونكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه، ولا أذى لهم،, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذاء والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل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 وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فقل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناق تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحتراقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 ويغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقرى يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وما أنفقتم من نفقة أو نَذَرْتُم من نذر فإن الله يعلمه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 وما توفق من خير يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل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 وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى, فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وَاتَّقُوا يوما واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين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 وليتق الله ربه وَلَا ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أيوب له فليمل بالعدل، والشهد شهدين من جالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأةان فرجل وامرأةان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء ألتضلل إحداهما ألتضلل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين